أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا ربنا أخرنا إلى أجل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 وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْ مُلْدِمَال فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَام إِنَّ اللَّهَ عَزِيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرجل الله وبرجل الله الواحد القهار أَبْرَزُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الخساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلمون أنما هو إله واحد، وليعلمون أنما هو إله واحد، وليتذكر أول الألباب. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع. TVQuran.com